أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفرأيت من اتقذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا اتوا بآبائنا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلِ اللَّهُ يُحِيِّكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا غَيْبَ فِيهِ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا غَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أكثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ قُلِ اللَّهُمُ الْكُوْسَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ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 ما نحن بمستيقنين